بسم الله الرحمن الرحيم الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي ان قض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا فاذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب